بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في والسراء والضراء والكارمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت فبالعلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خبلت وهذا أعنت <تصفيق> في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصيق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق لا من أحكام وهل هي سنة في الأكبر في تشاوة أوسط في تشاوة ألافين من من قرية في الموضعين ومن من قرية في الموضعين وراجح انها واجبه في الموضع الأول وفرض وفرض في الموضع الثاني من اركان الصلاه تابع للتشرف يقول هنا ب وصىت عن النبي عليه الصلاه والسلام بالتشرف اي با صيغه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بالتشرف كيفيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بالتشرف هذا حدثنا يحيى ابو, أبو زكريا عرفتموه ولا أول ليلة أول مرة يتردد معنا ليلة؟ ولا معنا في هذه الليلة أنت الشيء الليلة الليلة تردد معنا الليلة؟ نكر معنا؟ لا لم يرد؟ طيب، إذن أول مرة. قال فرأت على مالك وهو أبو عبد الله، إنه مدير الهزة عن نعاين بن عبد الله المجمر سمي بالمجمر لأنه كان يجمل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يبخره عن أخوان وهذه من سنة المساجد واحترار المساجد وأداب المساجد وتعظيمها وإقامة شعائر فيها وطيب المساجد كان خيراً. كان هناك رجل خاص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجمع المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن محمد بن عبد الله نزيد النصار وعبد الله في النزيد هو الذي كان قريا نداء للصلاة عبد الله بن زيد بن عبد ربن صاحب حبيث ايه الالات وعبد الله بن زيد بن عاصر المزيني صاحب حبيث الوضو عن ابي مسعوب مدن وعفة بن عبد صاحبين جليل قال اتىنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس ساعد بن عباد ساعد بن عباد هذا سيد ايه الخضر الخضر تمام أما سعد آخر ما اسمه؟ ها؟ سعد المعادة سيد الأوسي فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا أسليم فكيف نصلي عليك الكيفية الهيئة الصيغة قال فسكت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الصلاة هي الدعاء وصلاة الله على نبيه هي كناء واعرف الملأ الأعلى كناء الله عز وجل ب我的培ماء أعلى الأعلى عن نبي على نبي على عليه الصلاة والسلام. ما أعظم من ذنة. قال فسكت الرسول صلى الله عليه الصلاة حتى تمنيه أنه لم يسأله ثم قال الرسول صلى صل الله عليه الصلاة والاسلام قولوا اللهم صلى على محمد عليه الصلاة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في بعض المواضع أخرى من الكتب لأن حديث ذا مسلم وعلى أبو وابن عبي الشايف وابن داود وابن السايف والحاك مسلم بين أيديه في الكتب الأخرى فيها الزوال نقرأ الزوال قولوا أبوهما صل على محمد النبي الأمي الزوائي الثاني اللي خارج موسيق وهي معطلب معناه وعلى آله محمد احنا هندقى وبعدين نزيد من احنا اه مشتهر على السنتين بس خلال ليش واحدة لان من ببدأ تناصية تكرر الإمام المسلم انت شاهده في واحدة منها احنا ماشيين عليها واحدة واحدة عشان نطلق بص فنقرز ابن طول السنة ربما ندخل واحدة واحدة لان يا اخوة تنفيق واحدة في واحدة خطأ انما الصحيح السنة ما على هذه فتره وهذه فتره وله فتره هذه على حد وهذا على حد وهذا على حد ما تدخلش بينها البين تمام وفي زيادات بعضها فيها بارك بارك اللهم بارك على محمد بعضها بارك من غير اللهم فريق يتلبس قطر في بعضها في العالمين بعضها ما فيش غير في بعضها في الاول انك عامل مسجد في الاخر انك عامل غير بعضها ما فيش الا في الاخير وبس هل يبدأ بالهدف وعلى هذا الهدف صح؟ أسهل بس؟ صح؟ كيف تستعد العلامة؟ احنا كنا في الناحة نرسع تالي؟ خليك رأي سواء قار... قولوا الله ما سطع على محمد في زيادة أخر؟ النبي الكمن. وعلى آل محمد خلص. صلى الله عليه كما صريت على آل مدراهيم ما فيش فيها آل. وصليت على ابراهيم واسله على الابراهيم وبارك لا مفيش استغفر وبارك على محمد النبي النبي امه وعلى ال محمد كما دارت على ال ابراهيم بشكل دي وبارك على ابراهيم اللهم صل على ابراهيم لا ليه لا لما تقول على ال ابراهيم كتب فيها ابراهيم اول حاجه قلت لي فاهم ويوم تقوم الساعه الاخيره قال انا في العون. من اولهم في الارض هم اللي هيروحوا وهيبقوا اتنعم لا من اولهم في العون. طيب شبه هنا كما بارك على ال ابراهيم فيها ايات العالم إنك حميد حبيب هذا الصحابة ده حديث من بقى من الصحابة ها؟ من مسؤول على الصحابة ايمن هادي حديث أبي مسؤول أنصاري أكبر من أراضي هادي الصحابة فهو مسلم كما هنا أبو عوال وابنها بي شايبا ودعوت والحق ده ابنكيد أقول مش علامة انا خابت في بس هل اجزة انا خابت رحتي زاد تتخلص مش عارف <تصفيق> اتخلى بس يزك الله فيك السنه فيها الخير ان طيب الان الاتباع بقى منهم اطوال كثير قيل اتباعه ها الالي عن الاله اتباعه وقيل البيت وقيل امته وقيل اتباعه ومراته وعشيرته وقيل ال الرجل نفسه والمختار انهم جميع الاتباع الان اللهم صل على محمد وعلى محمد معلي يا اخوان طيب اللهم صل على ال اراهيم الاتباع بجميع انواعه عرفنا دي طب انت قايل من صوره ايه مسعود الانصار تعالوا كده اللي بعده قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا موسى محمد بن بشار والله ظلم للموتن قال لا محمد بن جار غنظر قال حد لنا عن الحكم وابن عتيبة شيخ شعب ثقة فطيف فر قال سمعت ابن أبي لي قال لقيني كعب بن عزر صحابين جلي هذه صغط من صغط كعب بن عزر حديد كعب بن عزر قال أنا أهدي لك هدية ما أهدي لك هدية الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن هدية انا ودي اشرح لك علمك خرج علينا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا طلع ربنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه احنا عرفنا كيف نسلم عليه سلام عليك, عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام عليك وعلى عباد الله الصالحين فكيف الصلاه كيفه فكيف نصلي عليه قال قول اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. وعلى اله وصحبه اللي احنا عليه داين. كما صديت على عليكم على ال ابراهيم الزياده بقى صحيح مسلم كما صديت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم خلاص هذه الزيادات الحديث ده هو بخارج. ومسلم معنا والنسائي في عمل يوم الغد او الحميدي وابن منده وقال ابن منده وقال وهذا حديث متفق على صحته اي صيغه هذه صيغه كاملة من عذره هذه الكاملة من عذره اللي احنا بنمشي عليه في الصلاه معل يا اخوان هل اخرها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم احنا بنمشي عليه غيرنا ماشي عليه مفيش فيها امام ما تدخلش فيها حد دينه في العالمين في حديث من هذه الأبي مش عن أنصار ومش عايزين للفق لأن دي الصيغة طيب كما صليت على إيه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل المجيد جميل الجملة الثانية بقى اللهم بارك على محمد الأولى ما تسأل اللهم انتبه الصيغة أو حديث أبي عقبة أبي إيه أبي مسعود ليس فيها اللهم هذي فيها اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إيه نجح همين المزيد إذن إحنا هتفق الليلة هننشي على صغط حديث كعبي محوزة اللي إحنا بس فيها قرضو بيزيل تخليط حيال يجيب كلمة تدخل كده كلمة تدخل كده زي معنى أكثر الناس يكون في ربنا أقول الحمد والشكر لازم كلمة والشكر لازم كلمة والشكر أصلي ما لم تدل انت هنا ولولاك ولم عليك طول عليك طعيف أصلي لأن الحمد كاف والحمد أعام من الشكر خلاص طيب انتهينا؟ الدعاء بعدها سيأتي بباب ثاني الدعاء والاستعادة بالله من, من الأربع أتاتي لها باب ثاني بس نحواله الصغة دي الصغة اللي بعدها هو اللي هو قال حدثنا زهير بن حر وأبو كرير قال حدثنا وكيع عن شعبة ومصعب عن الحكم بهذا الاسماء دي مثله وليس في حديث مصعب ألا أود لك هدية ليش إشكال نحن يهمنا الصغر أول عايز. قال حدثنا محمد بن بكر وابن بلاد عامل أبو عبد الله صدوق قال حدثنا إسماعيل بن زكري وحلقان هذا صدوطٌ يخطئ قليلاً عن الأعمس وعن مصعب وعن مالك بن مغر أبو عبد الله ثقةٌ تافة كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله خير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم طيب الحديث الأخير والصغر الأخيرة ربك الله فيه قضي حدثنا قال حدثنا محمد إن عبد الله بن مالك قال حدثنا ما روح وهذا روح بن عبادة وعبده لله ابن ناكي حق قال رحضا نسحاكم والله أبضوا له قال أفضلنا روح عن مالك ابن أنس عن عبد الله ابن ابن عن أبيه استعزنوش الليلة ترس طويل شويت لسه في فوائد في صنة صلاة النبي متعلقة بالباب هذا إن شاء الله نخدها باختصار ونخد الصلاة إن شاء الله مهم تشهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حكمها صداتها كيفياتها الزوائب فيها والفوارق بين الروايات مهم جدا قال عن عبدالله البقر عن أبيه عن عمر بن سليم قال أخبرني أبو حمايد السعيد أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليكم هذه الصغة مالوة أو حديد مالوة أبو حمايد السعيد قال قول اللهم صلي على محمد الصغة ثالثة هي وعلى أسواجه وذرياته جميلة كما صلى على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد صلوه عليه تمام صلى الله صليت على ال لا وبارك على محمد وعلى ازواجه كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد في تغير بينه المسلم تمام قال هذا هو البخاري ومسلم والنسائي الحديث الأخير في الباب هذا عند بسع قال حتى ذا نيحن بن أيوم والمقابض وقتيبة وابن حجر السعد قالوا حتى ذا نيسماعيل وابن جعف عن, عن أبيه عن أبي هريغة أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عليه وحيدة صلى الله عليه عصر هذا في حضره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الشيط الألباني رحمه الله ذكر الصيغ هذه التي قرناها بصح نسخه لكن اظهر لي صيغه معنى هو في غصن يكون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد وغيره يعني في تنبيه لا احنا نصلي صلاه العشاء صلينا صلاه الظهر في العصر طيب في تشهد اوصل الناس بيجي عند التشهد ويقوم طيب من النبي كان بيكمل في النهاية في الأوسط وفي الأخير في التشهدات كان بيكملها للنهاية بيصلى على نفسي عليه الصلاة والسلام معنى وقد نطل الإجماع على هذا الإمام الشافع رحمه الله إن التشهد أوسط زي التشهد أخير ما بديش فرصه انت ما بديش فرصه انت صلي لنا واعترف لنا بصتك ذاك الوخيه انت بنفسك. انت بنفسك صلي لنا واعطنا ان شاء الله انا اسال اسبك جزاك الله انت صليت لنا خلاص جزاك الله خير وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه الشهد الاول وغيره في عند الشهد الاخر هذه نقطه مهمه ذلك لامه حيث امرهم بالصلاه عليه بعد السلام عليكم وعلمهم أنواعا من صيح الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قررنا منها كم صيحة لإنه؟ ثلاث صيحة إذن الآن إحنا تحول التشاهد بنسلم على النبي عليه الصلاة فبنائس إيه بقى؟ الصلاة عليه نكملها في الأوسط وفي الأخي خلاص قال وصارت صيحة كثيرة ذا كان يعني سبع صيحة ذكرها الإمام الألباني قال فالفوائد مهمة في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الأولى من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صوت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس بها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها كما صليت على إبراهيم والسبب في ذلك أن آل الرجل في النغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره مما يأول إليه كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ولوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لما اصطفى آل إبراهيم اصطفى إبراهيم أو الحاج واصطفى آل عمران اصطفى عمران أو الحاج قال وقوله تعالى إلا آل نوط نجي نظر صح النوط ونجي نظر معهم جمعة قال ومن قبله اللهم صد على آل أبي أولف لما رحوا يجبون الزكاة الصدق فأبو أوفى نفسه داخل فيهم أو في الأولية قال وكذلك رب آل البيت فقول تعالى رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت من أولها النبي عليه الصلاة والسلام فإن إبراهيم داخل فيهم كما قال شيخ الإسلام هذه فائدة جون يا أبطال النفس رحمه الله تعالى في هذا قال وإلى الكريم أن هذا السيح على اختلاف أنواعية فيها كلها الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذرياته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفدا للأمر النبوي من على قولك اللهم صل على محمد ويسف فحسب بل لابد من هذه الصيح كامية كما جاءت عن صلى الله عليه وسلم المراد هذا في الصلاة في الصلاة لا فرق في ذلك بين التشاون الأول والآخر الأول زين إلا أن الآخر فيه دعاء قبل أن تسد تستعادة جميع الأرض وتضع الله بمشيء وهو نص الإيمان الشافع قال الشافع والتشافع في الأولى والثانية ضمن واحد لا يختلف ومعنى قول التشاهد التشاهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزيه أحدهم عن الآخر لا بد من هذا مع بعض واما حديث شوف لان كان لا يزيد ركعتين على التشهد فهو حديث منكر ضعيف وبعضهم يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس في التشهد هذا كانه الجالس على جنب كانه على رض وحديثه ضعيف لا صح طيب فاذا السالف يلا نصر ايضا انه ليس بشيء منها رضو السياده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ليس بها اللهم صل على لا تجيد فيها ولا تنقص انت أن كما جاءت في انت في الاداء اذا أذنت أذنت أذنت لا تجيد ولا لا الله محمد رسول الله. لا عن سيدنا محمد رسول الله. في الأذان أنت مأمور بالألفاظ الوليدة في السنة كذلك في لا تقل هذا اللظه لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أبي بار ولا عمر وكانوا أحب البشر إليه صلى الله عليه وسلم وأشد بشر حبوحه النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أفضل الناس وأخير الناس وما قالوا هذا اللظه فما بالنا نحن؟ هل نكون اغير منه؟ الجواب ولذلك يقول وسؤل الحافظ ابن حاجر امام مصر قال عن صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة او خارج الصلاة سواء خير موجوبية او نتبيته هل يشترف في عن يصفه الرجل بالسيادة هل يقول ماذا اللهم صلى على سيدنا محمد او على سيد الخلق او على سيد بلد عادت او يقتصر على قوله اللهم صل على محمد وايهما افضل الاجتماع للسيادة بكون يصفة جابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الاتيان فأجاب اتباع الالفاظ الماثورة أرجح الفائدة الرابعة واعلم أن النوع الأول من صيغة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا النوع الرابع هو ما علمه بصول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الفائدة الخامسة واعلم أنه لا يسرع تنفيق صيغة صلاة واحدة مع مجموعة للصيغة يعني ما تدخلش واحدة واحدة إننا أعوذ الله بكل الصغة على حد الفائدة السادسة قال العلمان صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المحطور من الأديية والأذكار لا شكع في أن أكثر مسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة فإن من وظائف في هذا العلم الشريف التصريع عليه صلى الله عليه وسلم كل حديث ولا زال لسانه مرضاً بذكره صلى الله عليه وسلم وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين حديث على اختلاف أنواعها من الجوامع أو المسانين والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اجتمل على ألاف حديث حتى أن أحصر حجماً كتاب الجامع الصغير للسيوط في عشرة ألاف حديث وقس على ذلك سائر الصغير النبوية فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الضياب وأسعادهم بالشفاعة لأبي هو أم ولا يسويهم في هذا الفضيل من الناس إلا من جاء بأفضل من ما جاءوا به ودون خلق القتال فعليك يا باقي الخير وطالب النجاح بلا ضير أن تكون محددا أو متطفلا على المحدثين وإلا فلا تكن فليس فيما سوى ذلك من عائلة تعود إليها قلت الألبان يقول رحم الله وأن أسأل الله كبارك وتعالى أن يتعاني من أولئي المحدثين أن دينهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولعالها لك دم أدل على ذلك ورحم الله الإمام أحمد حيث قال دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد أخبار نعم المطيقة الفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهنه فالرأي ليل والحديث مهار ولربما جائنا الفتى أظر الهداء والشمس بازغة لها عن وكذلك سن لهم انتعاء بهذا التشهد وغيره وهذا سنتكلم عليه في وقت آخر إن شاء الله اتبه بهذا القدر في هذا اليوم على اللقاء بكم على أمل اللقاء بكم شاء الله يوم الخميس المقبل في هذا المكان لنفسها للدروس وإن يوم الأربعاء فقد انتقل إلى دار الجماعة جميلات القبيلة مركز أسلام السلام المحمدين هذا صلى الله عليه وسلم على نمينا محمد السلام عليكم فصلت بشكل هو الغرة والتحديد يدعوني أم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله نقوم الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جعلنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه م مسلمه لا والنا مناسكنا ووضعنا انك انت التواب الرحيم